بعض السيدات يقبلن على الإجهاد بدون أعذار مقنعة فما حكم الإجهاد؟ الإجهاد هو إنزال الجنين قبل تمام نموه الطبيعي في بطن أمه وله طرق عدة وهذه كلمة عن حكمه ملخصة من فتوى رسمية ومن مقالات بعض العلماء الاجهاض إن كان بعد الشهر الرابع حرام بالاتفاق لأنه قتل نفس بغير حق إلا لضرورة تقتضيه فالضرورات تبيح المحظورات ومن الأعذار انقطاع لبن المرأة بعد ظهور الحم والرضيع محتاج إليه ولا بديل له ومنها الشعور بالضعف عن تحمل أعباء الحمل، وكون الوضع بالعملية القيصرية التي تعرضها للخطر وإقرار الأطباء أن بقاء الحمل يفضي إلى هلاكها والتأكد من وراثة مرض الخبيث أما قبل الشهر الرابع ففي الاجهاض خلاف قال بعض الأحناف إنه مباح ولو بغير إذن الزوج وذلك عند العذر وقال صاحب الخالية لا يحل قياسا على ما لو كسر المحرم بيض الصيد الذي نص الفقهاء على أنه يضمنه لأنه أصل الصيد والجزاء الدنيوي اماره الجزاء الاخروي فأقل درجات منعه أنه مكروه والمالكية منعوه في جميع مراحله ولو قبل الأربعين يوما على ما هو المعتمد من مذهبهم والمتجه عند الشافعية هو الحرمة وقيل يكره في فترتي النطفة والعلقه أو يكون خلاف الأولى ومحله إذا لم تكن هناك حاجة كأن كانت النطفة من زنا فيجوز أما عند الحنابلة فيأخذ من كلام المغني لابن قدامة أنها إذا ألقته بضغة فشهد ثقات من القوابل بأن فيه صورة خفية ففيه غره وإن شهدنا أنه مبتدا خلق آدمي ولو بقي لتصور ففيه وجهان أصحهما لا شيء فيه فالخلاصة أن للفقهاء في الاجهاض قبل تمام الأشهر الأربعة أربعة أقوال القول الأول الإباحة مطلقا دون توقف على عذر وهو مذهب الزيدية وبعض الحنفية وبعض الشافعيه ويدل عليه كلام المالكية والحنابلة الثاني الإباحة عند وجود العذر والكراهة عند عدمه وهو ما تفيده أقوال الحنفية وبعض الشافعية الثالث الكراهة مطلقا وهو رأي بعض المالكية الرابع التحريم بغير عذر وهو معتمد المالكية والمتجه عند الشافعية والمتفق مع الظاهريه والله أعلم